مرحبا مرحبا ماذا كنت تفعلين في المكسيك اليوم؟ يلعب أطفالي كرة القدم هل أعادت أي شيء معك؟ لا لا شيء حسنا ليلة سعيدة شكرا كيف حالك؟ بخير شكرا لك إلى أين أنت ذاهب؟ إلى كالكسيكو ماذا تعمل؟ عمل مع والدي لديه شركة لوحات إعلانية لديك أي شيء للإعلان عنه اليوم؟ لا شيء؟ هل يمكنك أن تخفض نافذتك؟ هل تريد مني أن أفتح الباب؟ لماذا لا تستطيع أن تخفض نافذتك؟ إنها مضادة للرصاص من أين اشتريت عربة مضادة للرصاص؟ إنها مستأجرة حسناً إذن فقد استأجرت سيارة مضادة للرصاص؟ أجل إنه يعمل مع والده وعمله لا يحتاج إلى شاحن مدرعة يعطي انطباعات مختلفة تماماً على نحو عام كانت المركبة غريبة بالنسبة إلي. بدت المركبة صلبة وعادة ما يكون هناك شذود داخلها. سوسلك إلى الفصل الثانوي إذا عليك سوى القيادة في اتجاه مستقيم. حسنا يا سيدي. اجلس هناك جانبا. هل يمكنني الذهاب إلى الحمام؟ هل يمكن أن أذهب؟ عندما يطلبون الذهاب إلى الحمام فإن ذلك يثير بعض الشك قد يكون ذلك علامة على أنهم يحملون الممهات ويحاولون التخلص منها أهناك شيء في جيوبك؟ أتيت من المكسيك؟ أجل منذ متى وأنت هناك؟ أعيشوا هناك هل تعيش في المكسيك الآن؟ أجل هنا في أتلانتا كثير من المسافرين يأتون من جميع أنحاء العالم لكن من أمريكا الوسطى والجنوبية أكثر من أي دولة أخرى نرى كثيرا من الممنوعات هذا آخر نداء للركاب الرجاء التوجه إلى أماكنكم هل أحضرت أي فاكهة مشروبات أو تبغ اليوم؟ هل تحمل أي عمولات تزيد على عشرة ألاف دولار؟ أعضاء فريقنا مدربون جيداً يذهبون إلى أكاديمية صارمة ننظر إلى المسافرين الذين يحملون أي أمتعة غير عادية مفرطة في الحجم، مغلفة بالسران، وكذلك ننتبه إلى تصرفاتهم هناك حقيبة هنا مغلفة بالسلفان. إذا أتيت مع حقيبة مغلفة فستلفت انتباه معظم الضباط مرحبا سيدي، سنتحقق من أمتعته تفضل هل هذه حقائبك؟ أجل كم بقيت في بيرو؟ أسبوعا واحدا؟ وما كان سبب الزيارة؟ توفي والدي لأحد الماضي آسف لسماع ذلك أتيت إلى هنا لدفنه فقط لموساة عائلتي تعجب <تصفيق> لك هل أحضرت أي مشروبات أو تبغ أو منتجات؟ لا كم تملك من النقود الآن؟ نقداً نقداً مئتين مئتين؟ لا تحمل أكثر من عشرة ألاف دولار؟ لا حسنا ما هذا؟ إنها زيوت. توضع على الجسد. لماذا تستخدمها؟ للبقاء جسدي نظيفا. إنها كالمكملات العشبية. أحدها من النعناع والآخر. ماذا يوجد داخل هذه الحقيبة؟ تمر هندي. تمر هندي. تمر. أجل. هل هو بالبذور؟ هناك بذور هناك بذور لا أعرف إن كانوا سيسمحون لك بحمل هذا سأتحدث إليه إضافة إلى أنني سأفحص حقيبتك بالأشعة السينية عند فحص الحقيبة وجدت أنه كان لديه تمر هندي لكن من المفترض أن تعلن إذا كان لديك أي فواكه لذلك كانت ظروفا تستحق منا فحص جميع الأمتعة أرى شيئا في البطارة فلنكتشف ما هو هذه حقائبك أجل كل شيء هنا ملكه أليس كذلك؟ أجل إذن هذه النقود هل هي نقودك؟ قال إنه يحمل نحو 200 دولار أثناء تفتيش أمتعته وجدت أنه يحمل نقوداً في بطانة الحقيبة كم تحمل من النقود؟ ربما لم أقوم بعد هذه النقود حتى لم تقوم بعدها أجل لم تقل إنك تحمل هذه النقود هذا دليل على أنك كنت تحاول التحايل على تفتيشنا أسدني خدمة اذهب لتأمين نقودك سنذهب إلى الغرفة ونعد نقودك أهلا بكم يا رفاق وحدة البونس البحرية دائرة الرقابة الداخلية البحرية دائرة العلاقات العامة مكتب العمليات المدنية شكرا للمشاركة في عملية لونا سانكري أو القمر الدموي إنها عملية نقوم بها كل عام سنشغل هذه العملية لمدة أسبوعين سنجري مراقبة جوية ومراقبة بحرية سيكون لدينا أشخاص من مكاتب مختلفة محلية وفدرالية. هذا يضاعف حجمنا ما يمنحنا مزيد من القوى البشرية لتغطية الجانب الشرقي بأكمله من جزيرتي فييكيز وكوليبرا كم قاربا سيخرج الليلة؟ سيكون هناك ثلاثة قوارب ثلاثة أشخاص على كل قارب أحتاج إلى ثلاثة قادة سفن وثلاثة ضباط تكتيكيين للقوارب هل هناك أسئلة أخرى؟ حسنا هيا فلنمسك ببعض الأشرار الليلة يا رجال نستعد للخروج والبحث في طرق التهريب المعتادة للاكتشاف والتحديد وفي نهاية المطاف لاعتراض الطريق أي تهديدات قائمة في الجانب الشرقي من بورتوريكو بورتوريكو هي ممر رئيسي لتهريب الممنوعات كل الممنوعات التي تأتي إلى هنا يمكنهم نقلها إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة لأنهم لم يعودوا بحاجة إلى المرور عبر الجمارك سنتوجه إلى الساحل الجنوبي ونفتش المنطقة علم سنتوجه إلى الجنوب هل الجميع مستعدون؟ أجل مستعدون هيا بنا هذه واحدة من نقاط القوة الرئيسية لعمليات البر والبحر لا نملك مجموعة من الطيارين المحترفين فقط بل لدينا مجموعة رائعة من البحارة أيضا ونعمل بطريقة جيدة معنا لدينا القدرة على تنقل على نحو أسرع بكثير ويمكننا تحديد الأهداف بطريقة أسرع بكثير لدي شيء على الجانب الأيمن أجل باتجاه الساعة الواحدة لقد رصدنا سفينة للتو يبدو أن هناك شخصين على متنها تتوجه إلى الساحل حالياً على علم تتوجه السفينة جنوبا يقولون إنهم يتبعون خط الساحل إلى أين يذهبون؟ نحو الجنوب لا أراها بعد رأيتها سأتبعه بخير. مساء الخير كيف حالكم؟ بخير فلنتوجه إلى الرصيف هيا بنا اتبعوني سأخذكم إلى ماليكون حسناً لم أرى أي صيد لا يحملون أي شيء حددنا مكان السفينة كانت على بعد 182 متراً من الشاطئ ابقى قريباً من عادة في هذا الوقت لا يكون الناس خارجين في القوارب الطقس ليس جيداً أيضاً لذلك نتساءل عما يفعلونه هناك من أين أنتم يا رفاق؟ ذهبنا في نزهة إلى بونتا أرينا هذا كل شيء إذا انطلقتم من هنا أجل أنا من هنا لن أبتعد كثيراً لا أعتقد أن معه أعتقد أنه لا يحمل أي شيء أي مذكرات أو أي شيء نعرف كلا الرجلين من توقف سابق حيث كان هناك قارب من دون أضواء آت من سانت توماس لا يبدو أن معهم أي شيء على متن القارب الآن لكننا نجري تحقيقاً أكثر شمولاً بحرية وطواعية هل توافق على تفتيش القارب؟ يمكنك التحقق منه إن أردت ما مشكلة القارب من ذلك الجانب؟ كان هكذا يمكنك تمزيقه إن أردت وجدنا بعض اللوحات المكسورة داخل القارب لذا الآن ننتظر وحدة كلاب بوليسية من قسم شرطة بورتوريكو كي يروا إن كان هناك رائحة ممنوعات جيد. Satan جيد. انظر إليه. أه حسناً، ليس هناك أي شيء. أجرينا تفتيشاً أكثر شمولاً على المناطق التي نبح الكلب عندها ولم نجد أي دليل على وجود مهربات يمكن أن يكون ذلك مؤشراً على أنهم ربما كان بحوزتهم شيء ما في وقت سابق وربما ألقوا به ولكن هناك احتمال أن الكلب البوليسي قد أخطأ يمكنكم الذهاب ليلة سعيدة ربما يراقبون ما يحدث هناك صحيح صحيح من الممكن أن يكون هؤلاء الرجال يراقبوننا عادة ما يجلسون هناك ويراقبوننا لمعرفة متى نخرج في دورياتنا ثم يبلغون الأشرار عبر الهاتف أو اللاسلكي لا نعرف أبدا لذا تركناهم يذهبون في طريقهم وسنبحث عن السفينة التالية ماذا يوجد هنا؟ قمامة قمامة أعدها إزددر. طلب المسافر استخدام الحمام لذلك بحثت على الفور عن أسلحة أو مهربات أو بضائع يمكن أن يكون حاملاً ممنوعات ويحاول التخلص منها ما هذا؟ مصباح يدوي الحمامات هناك إذا كان الانتظار لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات فليس مستغرباً أنهم بحاجة إلى استخدام الحمام لكن الانتظار كان قصيراً عشرين أو أربعين دقيقة قال لي الرجل إنه أتى لاستحاب صديق وإن سيارته تعطلت لذا فقد استأجر هذه السيارة كي يذهب لاستحابه حسنا إنها ثقيلة واحد اثنان ثلاثة سبع طبقات من الزجاج كان الباب ثقيلا جدا لكن عندما نقرنا على الباب لم يبدو كأنه محشور علما بأنها مركبة مصفحة يمكنك أن تتوقع أن ذلك هو السبب في ثقلها لوحة صلبة في الجزء الخلفي من صندوق السيارة هذه جديدة لكنها مركبة مصفحة إذا لم تكن تلك اللوحة هناك فسأكون قلقا بشأن الشخص الذي يبيع هذه الأشياء لدينا بعض الأوراق هنا تحقق من اسم هذا الرجل نعم لديه جميع الأوراق لذلك فهي شرعية بعض المال ما هذا؟ لا أعرف إن كان سيتمكن من إدخال هذه استخدم المسافر الحمام لم يكن لديه أي طرود لذا يفترض أن يكون هذا جيدا لكن وجدت الحبوب في حقيبته من دون اسم يمكن أن تكون ممنوعا هل تعرف ما هي هذه الحبوب؟ هل هي غير معلمة؟ لديه أيضا مال في السيارة كم من المال؟ لا أظن أنه أكثر من عشرة ألاف لا تقلق بشأن النقود بوسكابينا تريدا في الثالث والعشرين من مايو فلنسأله عن هذا حسناً مرحبا يا سيدي ما هذا بوسكابينا لآلام المعدة لآلام المعدة إنه إنه دواء حسنا ما هذا إنها مثل الإيموديون لالتهاب المعدة أجل أجل من ستصطحب معك كريستيان كاسترو إنه يغني كريستيان كاسترو سأذهب لاستحاب شخص تعطلت سيارته وهو سيقوم باستحابه إذا استأجر سيارة مصفحة لأن المكان غير آمن في المكسيك مغني مشهور تعطلت سيارته، لذلك سيقوم الآن بإحضاره وإعادته. هل دفع لك نقدا؟ لا. وماذا عن النقود التي هنا؟ أخذتها من أجل الوقود. حسناً، كان الرجل هاجاً جداً. من الواضح أنه رجل أعمال. ربما يفعل هذا للحصول على النقود. يقل الأشخاص رفيع المستوى. تفضل يا سيدي. شكرا لك. باب الخروج من ذلك الاتجاه. رحلة سعيدة. السيارة المصفحة. لا ترى ذلك كل يوم. تراها في الأفلام فقط. يجب أن أحضر واحدة منها لي. ولما لا؟ فضل بالجلوس حسناً أريني نقودك من أين حصلت على النقود؟ من حسابي المصرفي حسناً لماذا كانت النقود مخبأة أسفل الحقيبة؟ أفعل ذلك دائماً للأمان في كل رحلة لا يمكنك الخروج من المدينة من الغريب أن يكون لدى شخص النقود مخبأة داخل الحقيبة والطريقة التي وجدتها فيها لم تكن في جيب عادي الأشخاص الذين يخشون السلطات أو يتعرضون للابتزاز على يد منظمات تهريب الممنوعات في بلدهم سوف يخبئون أموالهم في هذه الحالة سنتحقق من العملة إذا وجدت أكثر من عشرة ألاف دولار فسأحجزها فلنعد النقود 85 ألف ومائة وخمسون وخمسة وثمانون احتفظ بأموالك بطريقة آمنة في هذه النقطة تحققنا من مبلغ النقود الآن هذا المبلغ ليس أكثر من عشرة آلاف دولار ونعتقد أنه قانوني لذلك سنسمح له بالمغادرة لو كان هذا الرجل صادقا معي من البداية لكنت سأفرج عنه منذ وقت طويل شكراً لك إلى حالة الطقس هل أنتم موافقون على الذهاب إلى فياكاس والاستمتاع هناك لأربع ساعات؟ بالطبع إذن نحن قرب إحدى الجزر المجاورة التي تسمى فييكس للأسف الطقس سيء جدا، الأمواج مرتفعة جدا، لذا لن يكون هناك كثير من القوارب الترفيهية في هذه الليلة. إذا رأينا أي قوارب هناك، فقد يشير ذلك إلى نشاط إجرامي. نحن على بعد ثلاثة كيلومترات شمالكم، عالم، سنكون مستعدين. لدينا وحدات جوية تقوم بدوريات سيرسلون أي معلومات لنا عبر الراديو وإذا اكتشفوا أي قوارب في هذه الساعات مع هذه الأحوال البحرية سيئة فسنفحصها بقيت شيئا في الجانب الأيمن توجد مجموعة من الأشخاص هناك أجل يبدو أن هناك حريقا أجل يغنون كومبايا هناك قليل من الأمطار ماذا يوجد هنا؟ توقف، توقف هناك توجد سفينة يبدو أن هذا الرجل أطفأ الأضواء. لا ألتقط شيئاً على الردار يتعرض هؤلاء الرجال للضرب هناك الأمواج مرتفعة أعلم، أجل لا أظن أنك تصطاد وأنت تجلس هناك يبدو أنه يجلس هناك ويراقب فقط قد يكون قاربا يتجسس ويترصد هذا هو السبب الوحيد لجلوسه هناك أجل علم راقبه فحسب لاحظنا وجود بعض عمليات المراقبة المضادة هؤلاء الأشخاص هناك يعرفوننا ويعرفون مكاننا سنعود إلى مكتبنا للاستعداد والعودة مرة أخرى سنراقبه ونخبره سأترك القاربة جاهزا الرجاء التوجه إلى الطائرة ستقلع الآن من أين أتيتم؟ من البهاماس البهاماس الرجاء التوجه إلى البوابة رقم أربعة لدينا رحلة من خليج مونتيكو هنا أجل مونتيكو بي إنها رحلة جيدة جمايكا وجهة مشهورة اشتهرت بتهريب كثير من الممنوعات خلال جائحة كورونا جرى تخزين كثير من الممنوعات لذا فهي مستعدة لإرسالها بمجرد إمكانية ذلك الرجاء من الجميع أخذ مكانهم الطائرة ستقلع إنها المرة الثالثة هذا الأسبوع التي أرى فيها شخصا ينزل من رحلة من جمايكا أجل. إنها الحقائب الصفراء ذاتها حسنًا. ولم فاتش في أول مرتين حسناً ويكونون ثنائيا دائما ولديهما الحقائب ذاتها وحقائب ظهر ذاتها. حقائب ظهر؟ لا أعلم إن كانت معرضة للبيع في مكان ما أو أنه يجري إرسالها من هناك. إذا عندما يأخذون أغراضهم خذها وتحقق منها. حسنا. سيكون هذا الزوج الثالث الذي أراه يحمل هذه الحقائب تشتري منظمات تهريب الممنوعات نوعاً معيناً من الحقائب وتخفي هذه الشحنات داخلها ثم يرسلونها مع أشخاص مختلفين إلى مدن مختلفة وعلى رحلات مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لذا نحن بحاجة إلى معرفة إن كانت هذه الحقائب تأتي من جماعة أم لا هل لديكم جوازات سفر؟ فقدنا حقائبنا فقدتم الحقائب لما فقدها أضعوها هذا ما قصدته أجل حسناً اتبعاني في هذا الاتجاه تفضل بالجلوس توجد حقيبة واحدة مفقودة ولكن بالتأكيد أرغب في تفتيش الحقائب الصفراء. حسناً فلنفعل ذلك أخضرها إنها حقائب جميلة جداً هل أحضرت معها من هنا أم من هناك؟ من هنا هل تحملان أي طعام؟ فاكهة؟ لحوم؟ لا هل تحملان نقوداً أكثر من عشرة ألاف دولار؟ أحمل خمسة ألاف وهي أيضاً حسناً فلنبدأ ماذا تعمل؟ أغني الراب هل تغنين الراب أيضاً؟ لا أنا معالجته ها هي هناك ها هي هذه هي كان يجب أن ننتظر فقط سنصل إليها ستفتشون هذه أيضا؟ أجل الأمر ليس سيئا لهذه الدرجة لكن حقيبتي كانت مرتبة جدا اسمع، سأسمح لكما بترتيب كل شيء هذه هي الحقيبة المفقودة هل هناك شيء يجب أن أعرفه بشأنها؟ زجاجة عطر بقيمة ألف دولار حسنا تفضل خذ نقودك عدتما بهذا القدر من المال كما خذتما معكم؟ أخذنا المبلغ. المبلغ غذاتنا. لم نكن ندرك. لم ندرك ذلك. لم تدرك ذلك. لا. نحب أن نحمل النقود معنا لماذا؟ قال إن كل واحد منهما يحمل خمسة آلاف دولار. لو كنا نقوم بتفتيش الحقيبة واكتشفنا أنها تحتوي على أموال مخفية او مستترة، لكننا سنقدم على خطوات إضافية. هذه هي زجاجة العطر بقيمة ألف دولار. يجب أن أقوم بمهمتي بدلاً من طلاقي كل شيء من وول حسنا انتهينا. تعجبني حقائبكما شكرا أقدر ذلك أنتما ثالث ثنائي أراد يحمل نوع نفسه من الحقائب كان هذان المسافران شرعيين ذهبا في عطلة ثم عادا. فتحققنا من حقائبهما لم يكن شيء هناك ماذا كنت تفعلين في المكسيك؟ ذهبنا لتناول التاكو منذ متى وأنتما هناك؟ منذ ساعتين ربما هل هذه سيارتك؟ إنها سيارة والدي هل صندوق السيارة مفتوح؟ أجل أول محطة يتوقف فيها الناس عند عبورهم الحدود الدولية هي منصاتنا الرئيسية ونحن كضباط رئيسيين لدينا دور كبير في تحديد إن كان هناك شيء يجب أن لا يدخل الولايات المتحدة تعيشين مع والديك؟ لا أين هي سيارتك؟ في الورشة في كثير من الأحيان أجري تفتيشات مادية أستهدف السيارات التي أرغب في فحصها والأشخاص الذين يقودون وحدهم عادة ما أعمل في فترة النهار منذ أن انتقلت إلى العمل النهاري أصبح من الصعب استهداف الأشخاص هناك شحنات تمر خلال الليل حسنا ليلة سعيدة شكرا لك مساء الخير كيف حالك؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ إلى كاماريلو سبرينغز أحضرت معك أي شيء؟ لا لم أحضر أي شيء حسنا عندما نظرت إلى هذه السيارة ضربت على الأبواب وكانت تبدو قوية الباب مجرد قشرة مصنوعة من المعدن ويجب أن يبدو فارغا انتقل إلى المرحلة الثانوية قررت إرسالها إلى المرحلة الثانوية لإجراء فحص بالأشعة السينية دلتا دلتا دلتا من فريق وايت اكسبلورر هناك أشياء غير طبيعية داخل الأبواب أخبرونا أن هناك أشياء غير طبيعية في الداخل لذا سنفتش السيارة بدقة لكشف هذه الأشياء الغريبة هل أرسلتم كلبا إلى مقر الفحص الثانوي؟ هيا بنا هيا بنا هيا بنا اسحب الخط تلقينا تنبيها بأن لدينا هدفا على الجانب الجنوبي لفياكاس يقترب بسرعة عالية لذا سنحاول الوصول إلى هناك بأقصى سرعة ما هي المسافة؟ 16 كيلومترا حسنا سنذهب يجب أن نذهب اجلسوا جميعا يجب أن نذهب الأمواج عالية جدا بارتفاع يصل إلى نحو متر لذا عندما نتوجه جنوبا سنواجه رحلة صعبة بالتأكيد نأمل أن يستمر الهدف في التحرك باتجاه الشمال وسنعترض طريقه. استعدوا سيكون هذا جيدا ما زال تسير بسرعة 19 عقدة من خلال ما أراه هنا يبدو أنها زادت سرعتها قليلا علم اتصل بشرطة بورتوريكو في بيكس احتاج الى اضواء زرقاء في سبيرانسا روجر يوجد قارب هناك انه كاشف اجل اجل اذا لابد من انهم يراقبونكم لا تتوقفوا ثمانية كيلومترات للتدخل جرت زيادة سرعة القارب الى 24 عقدة اضغط يا عزيزي اضغط هناك قارب آخر أمامنا أطفئ الأضواء كاشف آخر إلى أين تذهبون؟ اذهبوا إلى اليسار أنا أبتعد هذا ما يريده أن تتوقف ثلاثة كيلومترات للتدخل حسناً نحن في المدى ابدأوا بالبحث اذهبوا باتجاه الشاطئ فاذهبوا خلفهم سألاحق أحدهم حسناً لا أرى أي شيء لا أرى إنه على الرادار على الرادار إنه أمامك مباشرة أمامك مباشرة تبع السير قارب يسارا يسارا مهلا مهلا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. أمسك به وجه الأضواء, الأضواء إليه أضواء زرقاء أحضروا البندقية القصيرة إلى هنا ذهب إلى هناك تركوه عالقا إنهم يهربون اتصلوا بشرطة بورتوريكو موسكيتو موسكيتو موسكيتو فلنذهب فلنذهب هناك رجلان يهربان إلى الغابة ذهب إلى موسكيتو ذهبوا في ذلك الاتجاه رأوا أشياء غير طبيعية في السيارة، لذا مهمة الآن هي إحضار الكلاب البوليسية وتأكد من وجود الممنوعات. هيا هيا هيا هيا. أحسن أحسن. يشير الكلب إلى وجود ممنوعات. سيدتي هل تريدين الاعتراف بشيء؟ لا لم أحضر أي شيء معي لم تحضر شيئا حسنا افتحي الباب كيف هنا ضع يديك خلف ظهرك كلتيهما لا تتحركي. ماذا حدث؟ اهدئي. لماذا؟ لا يمكنني أن أهدأ اهدأي سيدتي سنشرح لك الأمر بسبب الأمور الغريبة التي لاحظناها وضعنا لها الأصفاد لدوع أمنية حوزا؟ <تصفيق> سنفتشها بالكامل قد تكون في الأبواب أو في خزان الوقود أو في الإطارات لكننا لن نعلم حتى تخضع للتفتيش نعم يمكن أن تكون في أي شيء لكن لن نعلم حتى يجري فحصها لذا نحاول عدم تمزيق الحقائب والتأكد من عدم استنشاق أي شيء إذا خرج شيء من الحقيبة عادة ما نرى المنشطات في معابر كالكسيكو في بعض الأحيان يكون هناك خليط من أكثر من نوع إنه خطر حقيقي على ضباطنا لذا نعامل المنشطات كمواد خطيرة جدا وهذا السبب أننا نتأكد من أننا لا نفوت أي شيء في الوقت الحالي فريقنا وجد مبالغ كبيرة من العمولات التي يجر استيرادها إلى الولايات المتحدة هل أعلنوا أي شيء؟ قالوا إن النقود الوحيدة التي بحوزتهم هي نحو مئة دولار لقد أتوا من ليما البرو فتحنا حقائبهم ووجدنا بعض إطارات الصور بدت كأنها لم تصنع على نحو محترف عندما فتحنا الإطارات وجدنا مبالغ كبيرة من العمولات تقصد إطارات صور؟ أجل سترى كل إطار صورة عندما تفتحه يبدو عاديا تماما لكن عندما تلقي نظرة أعمق تجد أن هناك أموالا بداخله بعض الحبر جرى انتزاعه وعند النظر جيدا لا تظهر كل ملامح الأمان جميعها مزيفة من قام بمحاولته فشل في ذلك في الأولى الأخيرة رأينا مزيداً من العمولات المزيفة الآتية من بيرو يجري وضعها في السوق الأمريكية لغسل الأموال ودعم تجارة الممنوعات وعند حدوث ذلك فإنه يؤثر فعلياً في جميع المستهلكين عندما يشتري منتج بعملة مزيفة يفقد البائع ربحه وتذهب العائدات إلى منظمات تجارة الممنوعات أسدني خدمة احتجزه في غرفة البحث الآن أجل حقا؟ كيف يعرفان بعضهما بعضا؟ حسناً إذا كان على استعداد للسفر فدعونا نحجزها ونعرف ما الذي يحدث وما علاقتها بذلك رجل تلقينا بعض المعلومات الإضافية التي تفيد بأن الشخص الذي يحمل المال يسافر مع مسافرة أخرى وأنها تتوجه حاليا إلى الطائرة للذهاب إلى وجهتها النهائية لذا سنرسل ضباطا لإيقافها عند البوابة وإعادتها الرصيف 63 ستغادر الطائرة خلال عشر دقائق هذا يعني أن الأبواب ستغلق ربما تحمل مزيدا من العمولات المزيطة أيها المسافرون انذار أخير توجهوا إلى أماكنكم في الوقت الحالي سيحدر الضباط المسافرة الأخرى التي تسافر مع الشخص الذي يمسكن به هنا تعال إلى هنا سنجري فحصا كاملا لحقائبها ونقابلها للتحقق من علاقتها بموضوعنا ومما إذا كانت متورطة في نقل هذه العملة المزيفة بأنه إذا كان هناك واحدة فعادة ما يكون هناك اثنتان أو ثلاث سلبي حسناً فتشنا حقائبها وأجرينا جميع الفحوص ولم نجد أي شيء يربطها بموضوعنا المتعلق بتهريب الأموال باستثناء أنهما حصلتا على تذكيرة معا في الوقت نفسه لذا سنفرج عن المسافرة المرافقة هل كلها من فئة المائة دولار؟ أجل حالياً يتولى الضباط عد العملة إذن هذه 19 ألفاً على الرغم من أنها مزيفة يجب عليهم عد العملة ومعاملتها كأنها عملة حقيقية وتزيلها بطريقة نفسها حسناً إذن لدينا 104 ألاف دولار من العملة المزيفة في هذه النقطة سيجري تسليم التحقيق إلى إدارة إنفاذ القانون والخدمة السرية وسوف يجري التحقق مما إذا كشف ذلك عن أهداف أكبر إذا كانت تؤدي إلى أحد المتورطين الكبار في احدى هذه المنظمات العابرة للحدود التي تهرب المنموعات والعملات داخل الولايات المتحدة وخارجها البري يحاولون تحديد موقع الهدف هربا إلى منطقة مختبئة بالأشجار لذلك فرصنا في العثور عليهما ضئيلة سنعود إلى القارب الأشجار كثيفة جدا هنا يبدو هذا جيدا سنستسلم وسنحاول إخراج هذا القارب من بين الصخور سيكون هذا جيدا يا رفاق جيدا توجد منشطات هنا. لم يكن لديهم وقت لتفريغ أي شيء لقد طردناهم حتى هنا على الشاطئ لذا سيكون القارب محملا بكمية كبيرة جدا من المنشطات من أمريكا الجنوبية إنها أكبر كمية ضبطناها قد نحتاج إلى قاربين الحمولة ثقيلة. هناك كثير من الممنوعات عليها إنها تزن نحو ألفي كيلوغرام. دعهم يأتوا هناك مزيد من الأشخاص ريكاردو تعال إلى هنا تعال إلى هنا لدينا قارب آخر من وكالة الجمارك وحماية الحدود يساعدنا هنا سنتأكد من أننا سنعيد كل شيء إلى المكتب بطريقة نفسها التي وجدناها بها سنعود <تصفيق> <تصفيق> هيا بنا، هيا بنا هيا، هيا، هيا هي بنا فلنفرج من هنا هل تريد أن تتبعني؟ هيا <تصفيق> يوجد القليل هنا حسناً عشرة في الجهة الخلفية من مقعد السائق ثمانية في مقعد ركاب الأمامي وعشرون في الجهة الخلفية لمقاعد الركاب وأربعة من جهة السائق. <تصفيق> الآن أنا أبحث الخزان. رأينا في الماضي مركبات أخرى جرى اكتشاف وجود ممنوعات في خزانات الوقود خاصتها يعتمد حجم الخزان على الكمية التي يمكن أن يتسع لها لذا لم أرى أي غرابة داخل خزان الوقود هذا نوع طبيعي من التمويه الأبواب والألواح الربعية رأيت شيئا على الجهاز لكن في بعض الأحيان تكون هذه الحزم مخبأة بطريقة جيدة لذا علينا استخدام جميع الأدوات للتأكد من عدم وجود حزم باطية في المركبة <تصفيق> رأيت شيئاً على الجهاز لكن يبدو أنه لا يوجد شيء هنا هناك مزيد من الحزم وجدنا حزما أكثر في الجانب الخلفي من العربة عشر حزم إضافية أجل ألا يوجد شيء آخر؟ لا حسنا لا أرى شيء آخر فلنجر اختباراً ميدانيًا سنفحصها لنعرف نوع الممنوعات بحسب خبرة هذه منشطات يشبه قطاع الكريستال من أجل المحكمة يجب أن نتحقق منه إنها منشطات هذه الممنوعات سهلة التصنيع ولديها فترة صلاحية طويلة وهي تجارة مربحة جدا وكلما توجهت شمالا زادت قيمتها منظمات تهريب الممنوعات تسعى لتحقيق الأرباح حصلنا على نتيجة اختبار ميداني إيجابي للممنوعات ولهذا السبب سألقي القبضة على المسافرة كانت مندهشة. كانت ترغب في طرح الأسئلة، لكن في تلك اللحظة كان علينا أن نخبرها أنه يجب عليها الانتظار حتى يصل العملاء. الآن سنحدد الوزن الإجمالي. حسناً. هذا للتوازن. هذه الحزمة الأخيرة. لدينا 59 حزمة إجمالا 29 كيلوغراما سنتصل الآن بوحدة التحقيق سيأتون وسيتولون أمر الحمولة إنها صغيرة نوعا ما لكن ستعرضك للسجن لنحو عشرة أعوام هناك وباء من الممنوعات نحاول إيقافه ونبدأ من هنا نحن نتعب كثيرا لكن الأمر يستحق العناء سيذهب أبناء أخي إلى المدرسة الثانوية لذا من الممكن أن يتعرضوا لهذه الأشياء لذلك فأن أمساك حمولة كهذه يعني أنني أحدث فرقاً لما وجدوه في فياكس أيضا هناك المزيد هناك حمولة أخرى في فياكس عجبا هل وجدوه؟, هل وجدوه أجل أخبروهم أن يأتوا بهم إلى هنا هؤلاء الأشخاص على ما يبدو أنهما كانت سفينتين آتيتين من الجنوب العميق كانت كلتهما في طريقها إلى المكان نفسه تمكننا من اعتراض طريق واحدة على ما يبدو أننا فوتنا الأخرى لكن الطاقم الآخر تمكن من اعتراض السفينة الثانية انظروا لقد وجدنا هاتفا يعملوا عبر الأقمار الصناعية لذا يذهبون جنوبا بعيدا حتى لا يكون لديهم خدمة هاتف عادية يحملون هاتفا يعملوا عبر الأقمار الصناعية يجب أن نأخذ هذا القارب مع الحمولة وكل شيء من هنا من هنا ستكون حمولة كبيرة ستحتاج إلى قارب أكبر قد بعمل مهم قمتم بمهمتين اليوم الآن تقيمنا الثاني آت بالزورق الثاني استخدام زورقين في الوقت نفسه ليس شائعا جدا لكنهم يستخدمون هذا التكتيك لأنهم لا يريدون أن يفقدوا كامل حمولة الممنوعات لذا يقسمونها إلى نصفين إذا ألقي القبض على أحدهما يمكن للزورق الثاني الوصول إلى اليابسة منشطات أجل فلنذهب من هذا الطريق شرع اعتقال الأشخاص الثلاثة الذين كانوا يقومون بالتحميل ألقي القبض عليهم أثناء نقل الممنوعات من الزورق الثاني كانت عملية لونسانجري أو القمر الدموي ناجحة صادرنا 2500 كيلوغرام من المنشطات ونتطلع إلى المهمة المقبلة